لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنتم عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله اللَّهَ هَادِ الَّذِينَ قد الرَّحِيمِ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ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 ك إذا لمن الظالمين.